أنه مش هتفرع عنده خده المال ولا ما خده شيء لكن تفرع عند الإنسان اللي فسدت عليه أمواله يلزم هذا الآخر أن يصلحها لا يبقى التصرفات بتاعت هذا الإنسان اللي هو عنده 40 سنة 50 سنة لكن عقله عقل 7-8 سنين التصرفات اللي فيها نفع محض له تثبت ولا لا تثبت تثبت واحد داله هدية قبل هذه الهدية وأخذها يبقى نفع محضة طب اشمعنى نفعت في ده وما في الثاني اللي هو زاهب العقل تماما انت لا تدري ان هذه الهدية اللي يعطيها الانسان لزاهب العقل تماما وراها ايه ايه اللي بيدبرها وراه يبقى لو انت عايز تدي فلان هدية تكون لولي لولي انه ممكن انسان يستدرج المجنون تعالى خد تعالى خد هديه شيء ورا شيء لغايه ما في النهايه ياخده يقتلوا بيه اعضاء او ياخده يفعل بيه الفاحشه فلذلك كانت التصرفات حتى ولو ظاهره النفع للمجنون أقول للولي الولي المجنون أعطي هذه الأشياء اللي تنفع بها هذا المجنون طيب يقول لنا هنا تجب عليه على هذا المعتوه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال ويصح أداؤها من قبل الولي كضمان المتلفات تجب عليه في ماله أما هو أن نقوله مكلف بذلك لا ليس مكلفا بذلك تكون تصرفاته صحيحة نافذة يعني إذا كان فيها النافع المحض له. إذا كانت فيها وفيها يبقى منقفة على إجازة الولي إذا كانت التصرفات التي تتعلق بالمال فيها نفع بس ممكن يكون فيها ضرر نقول لا ما تمشيش إلا بإجازة الولي طيب التالت يبقى احنا تكلمنا عن عوارد الأهلية مش كده عوارد إيه أهلية العوارض السماوية العوارض الأول أنه هو الجنون الثاني العتة الثالث النسيان النسيان. إيه النسيان أهل فسره لك هنا عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يذكر ما قلف به هذا النسيان النسيان يقول لنا في المراق زوال ما علم قل نسيان زوال ما علم يعني علم الإنسان زال يسمى إيه؟ نسيان أولحد التانية والعلم في السهو له اكتنان والعلم في السهو له اكتنان كأن في فط بين النسيان والسهو فيه يقولك السهو الإنسان عنده علم زي من تتصلي وتسهو تسهو الآيه كانت على بالك راحت منك الايه وانت تصلي لكن ما راحتش 100% بعد الصلاه افتكرتها يبقى هنا السهو العلم موجود بس استخبى عنك شوي النسيان ذهابه ذهب وان كان ك كا يعني لغه وغيرها يقول لك ده زي ده زيدة لكن التعريف للصلاحي بيقول لك النسيان, النسيان زوال النسيان زواله علم يعني كان عندي علم حافظ كذا اتبخرته أحد يبقى هنا هذا النسيان والعلم في السهو له اكتنانه يعني الإنسان الساهي العلم موجود بداخله بس كانت غطة ما خدش باله دلوقتي عن هذا شيء. أنا أفكرها بس راحت مني الآن بس ردعت لي تاني كأن النسيان راح ما ردعش الساهو بيروح ويأتي يبقى قلنا هنا النسيان عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يذكر ما كلف به طيب هل ينافي النسيان الأهلية في الولوب ولا أهلية الأداء لا ينافي لهذا ولا ذاك لأنه قد يذهب عنه بالصغير وقد يفكر ممكن راح منه وقت الصلع فده إنسان فكر ان الصلع صليت الظهر ولم صليتش أنا نسيت نسيت وكان حيستمر في النسيان لأولا أن هذا ذكر الآن حين تذكر نقول خلاص عد الوقت راح يتمنك قال النبي صلى الله عليه وسلم النمى عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فليصلها إذا ذكرها إذا نسي الشيء هنا يفعله بعد ما يتذكره النسيان يكون عذرا فيما بينك وبين الله أنت نسيت أنا قاعد أتكلم رحت مني الصلاة نسيت أصلي عدت السنة نسيت أطلع زكاة المال عذرا ليس عذرا هذا عذرا لكن حقوق العباد نقول لا حق العباد لابد من أداء حقوق العباد يبقى بالنسيان فات الشيء وخرى وقت الصلاة أنت معظور لكن بالنسيان حقوق العباد إذا ذكرت بها لابد وأن تعطي العباد حقوقهم ولا يفوت حقه العبد في ذلك يب ان النسيان في العباده قد يفوت وقت الصلاه وتصلي الظهر بعد العشاء تصلي الظهر وقت الفجر وانت نسيت الصلاه هذا يبقى هنا معذور فاديتها في غير وقتها النسيان في حقوق العباد ايضا انه إذا خرج شيء وانت ناسي انت معذور ما انت ناسي لابد من اداء حقوق العباد وهنا بيقول لك أنه لا يكون عزرا في حقوق العباد لأنها محترمة لحادتهم لا للابتلاء المعنى ان إذا نسيت اعتذر للعبد عن الشيء الذي نسيته وأديه ما تقولش خلاص عدا نسيته وانتهى ما بينتهيش حقوق العباد لغاية ما تموت تحاسب عليهم بالنسيان لا يفوت هذا معنى أنه لا يكون عزرا وإلا فالإسم الإسم مرفوع عن الإنسان في كل حالات النسيان نسيت حق فلان وحق فلان طالما إني ناسي يبقى معذور لكن إذا تذكرت ذلك لازمني إني أعطي الإسم لو أتلف إنسان مال غيره ناسيا ناسيا أتلف مال الغير نقول له يجب عليك الضمان زي إنسان عنده وديعة حطب بتاع فلان قال له خلي عندك هذا الحطب وديعة عنده نسية بتعمين وبعدين احتاج انه يولع النار خذ الحطب ولع به النار انتهى استلف من انسان اعطاه وديع شمع احتاج لاضاءة نسية ان هذا الشمع يبتاع فلان فولع الشمع ونفد هذا الشمع هنا النسيان عذر في عدم الاسم مش كده لانه لا يدوز لك استخدام امانة او داعك اياها انسان لكن انت استخدمتها ناسية الان نقول عذرك في ان مفيش اسم لكنك لست معذورا في ايه في وجوب الضمان في وجوب الضمان يبقى يلزمك الضمان يبقى حقوق الله سبحانه وتعالى يقول لنا في الحديث إن الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان عليه يبقى هنا معذور الانسان في حقوق الله كان صائما فنسي صومه وأكل وشرب نقول له إيدي اليوم مكانه ربنا تكرم على العبد وجعل أن صومك صحيح وأطعمك الله وسفق إيبا هنا مع أنك أفسدت الصوم حقيقة ان انت أكلت وشربت ولكن الشريعة تداوزت عنك لكن أفسدت حق العبد إضياء ما يضع الشيء إلا إذا تنازل العبد عن ذلك إيبا هنا في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكروها إليه هذا الحديث صحيح رابع حاجة يقول لنا النوم والإغماء دي من العوارض الايه السماويه النوم والإغماء انه معروف انسان نام يقوم اثناء النوم العقل الباطن فيه شيء يرى رؤى وكده ولكن ما حوله لا يستش لا يشعر به ولكن اذا حدث أي ايقظه يستيقظ وده الفرق بين النائم والايه والمغمى عليه المغمى عليه بتخبط عليه ما بيقومش النائم لا مجرد ما رن المنبه صح وعرف أنه وقت الفجر وقت كذا فالفرق بين النوم والإغماء أن النائم إذا صحاه إنسان استيقظه المغمى عليه لا لا ما بيأخذ وقت على ما يقوم هذا ولذلك الإغماء لو طال صار حكم حكم المدنون في الوقت الطويل بتاع الإغمام إنه قعد يومين وإنه مغمى عليه ثم أفاقب وغير مكلف مش حاوله عيد الصلاة بتاعته اليومين غير النائم نام أعدى 24 ساعانين لما أمنهم حقول له صلي الصلوات من نام عن صلاة أو نسيها لكن الإغماء هذا مرض عرضي الإنسان أذهب عقله فصر شبيها به أو صرك المجنون النوم والإغماء ينافيانه أهلية الأداء للودوب أهلية الأداء يؤدي العمل حيؤدي زيه هنا يبقى هنا نايم معزور لغاية ما خلاص عرف أنه عليه العمل يعمل هذا العمل يبقى النوم عذر للإنسان كذلك الإغماء عذر للإنسان إنما الودوب هل نتخيل انه الإنسان ده نايم يبقى معزور صباح العيش عشان نايم هل نقول ذلك لا يبه هنا هو مأمور بالصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها